وَاجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَكُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من دروس أسماء الله الحسنى اسم الإسم الجليل من أسماء الله الحسنى السلام يا أيها الإخوة الأكارم ورد هذا الاسم في نص القرآن الكريم في قوله تعالى الملك القدوس السلام في سورة الحشر الآية الثالثة والعشرين وورد أيضا في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام دعوة الله كلها ملخصة بدار السلام. وورد في قوله تعالى: فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وورد في قوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. ويوم يبعث حيا هذه الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل وورد فيها اسم السلام ما معنى هذا الاسم يقول العلماء هذا الاسم معناه أنه جل جلاله ذو السلام ذو السلام أي السلامة كأن تقول الرضاع من الرضاعة هل اسم أساسه اللغوي السلامة ومعنى السلامة أي أن ذاته جل جلاله سلمت من كل عيب وسلمت صفاته من كل نقص وسلمت أفعاله عن الشر ولكن لا بد من وقفة دقيقة سلمت ذاته من كل نقص، وسلمت صفاته من كل عيب، وسلمت أفعاله من الشر. أليس في الأرض شرور؟ هذا السؤال. أليس في الأرض شرور؟ فكيف يقول العلماء في شرح هذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى سلمت أفعاله من الشر؟ في الإجابة عن هذا السؤال وأنا أعلق أهمية كبرى على هذه النقطة لأنك إذا فهمتها فهما صحيحا أحسنت الظن بالله عز وجل وحسن الظن بالله ثمن الجنة سلمت أفعاله عن الشر المطلق ما هو الشر المطلق؟ الذي نسعله لذاته يعني إذا كان بالإنسان التهاب حاد في الزائد الدودية ألا نمسك المشرط الطبيب الجراح الذي نرجوه أن يجري لنا هذه العملية ألا يمسك هذا الطبيب المشرط ويشق اللحم وينفر الدم ويخدر هذا الإنسان وبعد أن ينتهي مفعول التخذير ألا يتألم هذا الإنسان هل أردنا أن نجرحه حباً بجراحته؟ هل أردنا أن نقطع هذا اللحم حباً بإيقاع الأذى؟ أم أن هذا الطبيب الرحيم البارع أمسك المشرط وفتح البطن ليستأصل هذه الزائدة الملتهبة وفي استئصالها يكون الشفاء والراحة؟ فإذا جاء إنسان ليطعن إنسان بالسكين بلا سبب وبلا ذنب نقول هذا فعل الشر المطلق أي أوقع فيه الأذى لذات الأذى أما حينما يفتح جدار البطن لتستأصل هذه الزائدة الملتهبة فهذا ليس شرا مطلقا هذا هو الشر الذي من أجل الخير هذا هو الألم الذي من أجل الراحة هذا هو فتح الجلد الذي هو من أجل راحة النفس، فلذلك حينما نقول من معنى أسماء الله من معنى اسم الله السلام أنه ذو السلام، والسلام من السلامة كأن تقول الرضاع من الرضاعة. إذا أفعال الله ذاته منزهة عن كل عيب. صفاته منزهة عن كل نقص أفعاله منزهة عن الشر المطلق حينما توقع الشر لذات الشر فهذا شر مطلق يا أيها الإخوة الأكارم يجب أن تعتقد ويجب أن تؤمن أنه ليس في الكون كله شر مطلق أتمنى على الله عز وجل أي يمكنني لتوضيح هذه الحقيقة ليس في الكون شر مطلق أما هناك شرور لا يعلمها إلا الله هناك شرور لكن هذه الشرور لا بد منها من أجل إحداث النتائج الطيبة خلق الإنسان ليسعد إلى الأبد فإذا انحرف عن هدفه فلا بد من تصحيح مساره لا بد من معالجته لا بد من دفعه لا بد من ردعه لا بد من فعل شيء يدفعه إلى هدفه النبيل. فالذي يؤمن أن هناك شرور إنما تقع لذاتها فهذا لا يعرف الله أبدا الذي يؤمن أن هناك شرور تقع في الكون لذاتها هذا لا يعرف الله أبدا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 أخذ شيئا ليس له أخذ مالا ليس له كذب تبة كبيرة اعتدى على أخيه هل في الأرض كلها أب يقف مكتوف اليدين ألا يعالجه ألا يوبخه ألا يضربه ألا يحذره ألا يقرعه أما هل في الأرض كلها أب يأتي إلى ابنه الحبيب الذي لم يفعل شيئا إطلاقا ويقع به الأذى حبا بالأذى هذا الأب منزى عنه الأب العادي الذي لا يملك من الرحمة والحكمة شيئا منزه عن هذه الصفة إذا الشر المطلق لا وجود له في الكون وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم وكلما كان الانحراف أشد كان العلاج أقصى كلما كان الانحراف أشد كان العلاج أقصى شيء آخر هذا أول تعريف جل جلاله من أسمائه السلام سلمت ذاته من العيوب وسلمت صفاته من النقص وسلمت أفعاله من الشر المطلق أما كل شر تراه أعينكم هو شر موظف لمصلحة الإنسان البعيدة لا القريبة القريبة شر قد يفقد الإنسان ماله كله قد يصاب بمرض عضال أما هذا الفقد للمال وهذا المرض العضال في نظر صاحبه شر خطير ولكن حينما يخلق الإنسان لسعادة أبدية ويكون هذا العلاج في خدمة عودته إلى الله عز وجل ودفعه إلى ذاته فهذا هو الخير البعيد المعنى الثاني من اسماء الله أنه سلام أي ذو السلامة لعباده ليس في الوجود كله سلامة إلا معزوة إليه ليس في الوجود كله سلامة إلا معزوة إليه يعني الآن أدخل معكم في موضوع والله الذي لا إله إلا هو أتمنى من كل قلبي أن نسلك معا في فهم أسماء الله الحسنى فهما بمنهج واضح جدا دعنا من التعريث النظرية دعنا مما قاله العلماء وما أجل ما قالوا عن اسم الله السلام أنت كإنسان هل تستطيع أن تكتشف في هذا الكون حوادث آيات أدلي تؤكد أن الله سلام أنا سعيت ببعض الشواهد المنتزعة من حياتنا من أجسامنا مما حولنا لأؤكد لكم أن هذا الكون كله ما هو إلا تجسيد لأسماء الله الحسنى ما هو إلا مظهر لصفاته الفضلة مثلا الإنسان إذا كسرت عظامه كيف تلتأم لا أحد يعرف إلا أن الخلية العظمية حينما تصاب بالعطب والعظام حينما تنمو في بدايتها تنمو إلى أن تصل إلى حد رسمه الله لها لأن الله عز وجل باسط وقابض من رحمة الله بنا أن الإنسان ينمو فإذا بلغ في نموه الحد المعتدل المقبول يقف النمو وهناك مرض خطير جدا هو أن الإنسان ينمو بلا توقف مرض العملقة ينمو بلا توقف فرحمة الله عز وجل توقف نمو العظام عند هذا الحد طيب هذه العظام خلايا العظام تنمو فإذا وصلت الحد الذي رسم لها تقف عن النمو وقال العلماء هذه الخلية العظمية تنام تهجع وتنام. قد يمضي على نومها أربعون عاماً، فإذا كسرت عظمة إنسان استيقظت هذه الخلايا وأعادت بناء ذاتها والتئمت مع إخوة ونحن لا ندرك. لو أن العظمة لا يلتئم ماذا نفعل؟ لو أن عظم الإنسان إذا كسر لا يلتئم ماذا نفعل؟ التئام العظم يجسد اسم الله السلام الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم وخلق في طبيعة الجسم إمكانية الترميم والالتئام والشفاء طيب أنت إذا سرت على قدميك اللطيفتين ما الذي يضمن لك ألا تقع جهاز للتوازن أو دعه الله في أذنك الداخلية ثلاث قنوات فيها سائل فيها أهداب فإذا ملت على أحد محوريك ارتفع السائل في مكان دون الآخر وهذه الأشعار الدقيقة أحست بالميل فأعطت أمرا إلى الدماغ كي تعود إلى ما كنت عليه لولا هذا الجهاز الذي أودعه الله في الأذن الداخلية لحتاج الإنسان إلى قدم مساحتها سبعون قطرها سبعون سنطي يحتاج إلى مركز استناد واسع إذن من أجل سلامتك جعل الله لك هذا الجهاز جهاز التوازن في الأذن من أجل سلامتك ومن أجل سلامتك جعل الله هذه الخلايا العظمية تهجع مديداً ثم تستيقظ لتلتئم. الإنسان الله سبحانه وتعالى أودع فيه في عظامه من الداخل أعصاباً حسية بالغة الحساسية. لماذا؟ لماذا إذا لماذا في نقل عظام أعصاب حس؟ هاي ما له معنى؟ إذا كسر العظم من أجل أن تبقي العظم على حالته لأن إبقاءه على حالته هو ثلاثة أرباع العلاج فجعل الله في نقي العظام ذلك, ذلك العصب الحسي البالغ الحساسية من أجل سلامتك لأن اسمه السلام وعصاب الحسي في الأسنان من أجل أن تبادر إلى طبيب الأسنان فتعالج أسنانك قبل أن تفقيدها كلها فهذا العصب الحسي بالغ الحساسية في أسنان الإنسان من أجل سلامة الأسنان وهو تجسيد لإسم الله السلام جهاز المناعة هو حديث العالم اليوم جيش عظيم اودعه الله في الدم الكريات البيضاء بعض هذه الكريات تستطلع أحوال العدو وبعض هذه الكريات تصنع المصرى المضاد بناء على استطلاع الكريات المستطلعة وبعضها تأخذ هذا السلاح المضاد الحيوي وتقاتل به الجرسوم وأنت لا تدري من أجل سلامتك جأود الله فيك جهاز المناعة هذه الكريات البيضاء التي بعضها لاستطلاع بنية العدو ومراكز ضعفه وبعضها لتصنيع المصول وبعضها لمحاربة الجرسوم إذا دخل معتديا على جسم الإنسان وما مرض الآيذ الذي هو شغل العالم الشاغل إلا ضعف في جهاز المناعة فمن أجل ماذا خلق الله جهاز المناعة في الإنسان من أجل سلامتك إذا هذا يجسد اسم الله السلام القلب القلب الله عز وجل جعل فيه مركز تنبيه كهربائي خاص به ما من عضلة في جسم الإنسان إلا وتأتمره بعصب حسي وعصب محرك في عنا عصب حسي ينقل إحساس المحيط إلى الدماغ وفي عنا عصب محرك ينقل أوامر الدماغ إلى العضلات هذه من بديهيات التشريح كل عضلات الجسم تتحرك بأمر الدماغ لذلك الشلل من أين؟ من الدماغ إذا تضيق شريان في الدماغ في منطقة الحركة يصاب الإنسان بالشلل إلا عضلة القلب جل جلاله إلا هذه العضلة فقد زودها الله بمركز توليد كهربائي خاص بالقلب لأن القلب خطر جدا المشكلة أن هذا المركز مركز التوليد إذا تعطل هناك مركز آخر يعمل بعده مباشرة والدول المتقدمة جدا عندها أجهزة توليد كهرباء احتياط فلو أن مراكز التوليد الأساسية أصابها خلل أو عطب تعمل المراكز الاحتياطية في القلب ثلاث مراكز توليد كهرباء خاصة بالقلب إذا تعطل الأول يعمل الثاني فإذا تعطل الثاني يعمل الثالث لماذا خلق الله هذه الاحتياطات من أجل سلامتك قال لي طبيب متخصص في الكليتين لو أننا جئنا بمفضع الجراح واستأصلنا الكلية الأولى وجئنا إلى الكلية الثانية واستأصلنا تسعة أعشارها بالمبضى إن عثرة الكلية الثانية يكفي لتصفية دم الإنسان إذن الله عز وجل من أجل سلامتك أعطى كليتيك عشرين ضعفاً عن حاجتك هذا من أجل سلامتك فإذا قرأت اسم الله السلام يعني زودك بوسائل السلام هذا من معاني اسم الله العظيم جل جلاله الشرايين إذا الأوعية أورد وشرايين لحكمة أرادها الله عز وجل جعل الشرايين في داخل الأعضاء والأوردة في الظاهر لأن الشريان موصول بالقلب مباشرة فإذا أصابه جرح فقد الإنسان دمه كله أنه في جنب المضخة يعني لو أنه إنسان فتح شريانه وقال لي طبيب جراح في أثناء بعض العمليات إلى حينما يفتح الشريان وطبيب طبيب أوعية جراح أوعية حينما يفتح الشريان إلى أن يغلقه بملقا اللي الدم يصل أحياناً إلى سقف الغرفة لشدة الضغط فهذا الشريان الذي أودعه الله في الإنسان حفاظاً عليه وضماناً لسلامة صاحبه جعله في الداخل وجعل الأوردة في الخارج فحينما تأخذ إبري بالعرق كما يقولون هذه ليست في الشريان ولكنها في الوريد من صمم الشرايين في الداخل والأوردة في الخارج اسم الله السلام ضمانا لسلامتك يعني لما الإنسان يجوع إلى درجة أنه يكاد يموت جوعا يعني أنت كإنسان في عندك مواد غذائية في عندك مثلا بقول حبوب وعندك دهون يعني أنت مهما أتيت من علم عظيم هل بإمكانك أن تحول هذا القمح إلى مواد دهنية إلى لحم هذا شيء فوق طاقة الإنسان ولكن الجسم مزود بآلية عجيبة جدا بإمكانه أن يحول المواد النشوية إلى مواد دهنية حين عند الحاجة فهذه المرونة في تحويل المواد من أجل سلامتك. والإنسان حينما يعني يجوع يستهلك شحمه وحينما يجوع بعد ذلك يستهلك عضلاته في بعض صور في بعض حالات المجاعات العضلات تستهلك العضلة لا يبقى في يده إلا جهازه العظمي وعليه الجلد العضلات المخططة هذه تستهلك تؤكل ماذا قالت هذه الفتاة أو هذا الفتى الشاب لعبد الملك بن مروان حينما دخل عليه أيوة أيوة فقال عبد الملك ابن مروان حينما رأى الصغارة في مجلسه غضب وقال لحاجبه ما شاء أحد أن يدخل عليه حتى هؤلاء الصبيان فقال له أيها الأمير إن دخولي عليك لم يوقف قدرك ولكنه شرفني أصابتنا سنة أكلت الشحم أذابت الشحم وأصابتنا سنة أكلت اللحم وأصابتنا سنة دقة العظم أول شيء الإنسان يستهلك شحمه وبعد ذلك يستهلك عضلاته قالوا إلا عضلة القلب من صمن التصميم؟ الإنسان إذا أردت أن تميته جوعا يستهلك كل عضلاته إلا عضلة القلب ضمانا لسلامته بل إن في مخزون الإنسان الغذائي مخزون لا يستهلك إلا عند المجاعات الإنسان بجوع ما معنى أنك جائع يعني مخزونك في الكبد نقص المخزون الغذائي في الكبد لا في الشرايين لو فحص دم إنسان جائع لوجدت النسبة كلها نظامية في دمه ولكن المخزون في الكبد هو الذي نقص هذا كله من أجل سلامة الإنسان هذا معنى ذو السلامة شيء آخر الإنسان احيانا يعني بنا وزن جسمه الذي فوق عظمه يضغط على العضلات التي تحت العظم هذا الضغط يسبب ضيق في التروية أودع الله في الإنسان مراكز تنبه للإحساس بالضغط فإذا تنبهت هذه المراكز لضغط الجسم عليها ولضيق لمعة الأورد والشرايين وضعف التروية الدماغ يأمر الجسم وأنت نائم بالتقليب من شق إلى شق وهذا معنى قوله تعالى ونقلبهم، والتقليب ذات اليمين وذات الشمال مر يمينا ومر شمالا لألا تقع من على السريج هذا من أجل سلامتك وأنت نائم هذا الريق هذا اللعاب الذي في الفم إذا ازداد أعطى تنبيها للدماغ والدماغ أمره البلعون فتبلع فتجعل هذا اللعاب في المعدة وأنت نائم هذا من اسم الله السلام يعني أتمنى عليكم الآن أن نحاول أن نفهم أسماء الله الحسنى لا من خلال التعريفات النظرية التي أوردها بعض العلماء ولكن من خلال التفكرات اليومية لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم بهذا المجال يعني كلما فكرت في اسم من أسماء الله الحسنى يعني الأدلة لا تعد ولا تحصى يعني الله عز وجل أختر عضو عندك الدماغ. أين وضعه في الجمجمة ماذا جعل فيه أغشي بعضها فوق بعض وماذا جعل بين الدماغ وبين الجمجمة سائل ما وظيفة هذا السائل هذا يمتص الصدمات يعني إذا كان تلقى إنسان ضربه على رأسه أو وقع إذا كان فسرنا الضربة بارتجاج بالسائل هذه الضربة أو هذا الضغط يوزع على فطح السائل كله فإذا هو عشر الملي متر لا فالله جعل الدماغ في, في, في صندوق محكم وجعل الصندوق له مفاصل ثابتة المفاصل الثابتة بتمتص بعض الصدمات لولا هذه المفاصل المنكسرة هكذا الإنسان لأقل ضربة تنكسر جمجمته أما هذه المفاصل تتمصل هكذا كلما أكل ضربة يدخلوا العظام مع بعضهم بيرجعوا. هذا من أجل سلامتك أين جعله النخاع الشوكي في العمود الفقري أخطر شيء بالإنسان أين جعل القلب في القفص الصدري أين جعل الرحيم في الحوض فجعلناه نطفة في قرار مكين الرحم يقع في الوسط الهندسي تماما من جسم المرأة أين جعل معامل كريات الدم الحمراء وهي أخطر معامل الإنسان في نقي العظام شايفين السلامة كيف السلامة؟ أين وضع العين؟ في المحجر العين جعل لها محجر يقيها الصدمات لو تلقى الإنسان ضربة على وجهه الضربة لا تصل إلى العين إن في حصن لأنه في, في كوة المحجر العين في المحجر والدماغ في الجمجمة والنخاع الشوكي في العمود الفقري والقلب في القفص الصدري ومعامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام والرحم في الحوض ما هذا الإحكام؟ لماذا جعل الله عز وجل أنف الصغير الرضيع قاسيا لألا يعني يتطامن فيختنق الطفل كلما كبر الطفل أصبح هذا الغضروف لينا هذا من حكمة الله عز وجل. هذا الرحم إذا تقلص من أجل سلامة المرأة ماذا يحصل؟ يتقلص تقلصا لطيفاً. لطيفا هذا هو الطلق فإذا خرج الطفل إلى خارج الرحم تقلص الرحم تقلصا حادا قاسيا لماذا؟ قال لأن الطفل حينما خرج من الرحم تقطعت عشرات ألواف الأوعية الشعرية، فلو تقلص تقلصا لينا لماتت الأم من النزيف. يمسك الطبيب أو القابلة يجس الرحم، فإذا كان صخريا فإذا كان صخريا تعد الولادة سليمة. لو أن هذين التقلصين عكسا لماتت الأم ولمات وليدها لو جاء التقلص عنيفا لاختنق الوليد ولو جاء رخوان لماتت الأم فمن أجل سلامة الأم وسلامة وليدها كان التقلص الأول لينا متزامنا متسارعا والتقلص الثاني عنيفا حادا قاسيا من أجل سلامة المرأة ووليدها والله يا أيها الإخوة الأكارم لو بقينا ساعات طويلة وأياما عديدة وأشهر مديدة وسنوات لا تنتهي ما انتهينا من اسم الله السلام إذا أردنا أن أخذه من خلق الإنسان ومن خلق الحيوان ومن خلق هذه الحوينات أحد أخوانا الأطباء جزاه الله خيرا. ذكر لي قبل قبل أيام أن هذا الحوين الذي خلقه الله في الخصيتين هذا يتم خلقه خلال ثمانية عشر يوما الحوين فإذا خرج ليستقر في الرحم حينما يبدأ بالانطلاق من من مكان تخزينه تبدأ فاعليته لولا هذه الصفة لكان كل الرجال عقيمين يأتي العقم من أن هذا الحيوان له عمر عمره عشر ساعات فإذا صنع في الخصيتين ولم يستهلك يموت إذا يصنع ويتم صنعه ويخزن وتعطل فاعليته فإذا طلق من تخزينه ليستقر في الرحم بدأت فاعليته وعاش عشر ساعات. إلى أن يستقر في البويضة هذا من؟ تصميم من؟ تصميم الله عز وجل فأنا أتمنى عليكم وقد دخلنا في دروس أسماء الله الحسنى أتمنى عليكم أن ننحى أن ننحو في فهم هذه الأسماء منحا يوازي التعاريف النظرية والشواهد العملية أن نفكر تفكيرا ذاتيا حرا في بعض مظاهر خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات هذه الشجرة هي اللي عمرها خمسين سنة عم تأكل منها زيتون كل سنة لها تصميم تصميمها أنك إذا غبت عنها وليس هناك مطر في السماء تستهلك ماء أوراقها فإذا استهلكت ماء أوراقها كأنها تقول لك يا صاحبي أنا عطشة لاي أوراق دبلت. إذا واحد ترك شجرة بلا سقل. أول ما إن تستهلكه ماء أوراقها، فتجد أوراق قد زبلت. فإذا لم تسقى تستهلك ماء أغصانها. فإذا لم تسقى تستهلك ماء فروعها. فإذا لم تسقى تفقه تسقى... لم حرف جاز لأنه تستهلك ماء جذعها. فإن لم تسقى تستهلك ماء جزورها وهذا آخر ماء تستهلكه لو أن الآية عكثت لو تركت الشجرة بلا سقي أسبوعين لماتت إذا بدأت باستهلاك ماء الجزر ويبس الجزر ماتت الشجرة إذا ننصمم أن هذه الشجرة يجب أن تستهلك ماء أوراقها اولا من أجل أن تسقيها هذا تصميم الله للشجرة هذا النسغ الصاعد في, في أوعية صاعدة أوعية هابطة بالشجرة حينما تنمو هذه الشجرة تنمو عرضا ربما نموها العرضي ضيق من أوعيتها لذلك هذه الأوعية ذات الحيوية البالغة للشجرة مدعمي بألياف حليزونية، مدعمي بألياف حليزونية، لئلا لا ينمو القشر ولحاء الشجر على حسابه. من صمم هذا؟ الله سبحانه وتعالى. هذه البذرة، البذرة يعني الله عز وجل جعلها آية، تقاوم سنوات وسنوات. أخذ قمح. من الأهرامات وزرعوه فنبت القمح يعني ال كائن حي كائن حي في رشيم هذا الرشيم يعيش ستة آلاف عام تقريبا زرعت فأنبت يعني أنا الذي أراه إنه أي شيء في الكون من النبات إذا الحيوان الماء لو أن الماء إذا جمد الماء زادت كثافته فغاص في أعماق البحار لانتهت الحياة من على سطح الأرض ولكن الماء العنصر الوحيد في الكون العنصر الوحيد الذي إذا بردناه قلت كثافته وزاد حجمه فطفى لو أنه, لو أنه عكس ما هو عليه الآن لا أصبحت البحار كلها متجمدة ولن عدم البخر وانعدم المطر ومات الزرع ومات الحيوان وتبعه الإنسان خاصة واحدة ائتي بالماء برده ينكمش إلى درجة زائد أربعة تنعكس الآية يزداد حجمه هذا من اسم السلام من أجل سلامتنا وحينما يزداد حجم الماء هو الذي يفتت التربة التربة أساسها صخري بهذا الماء أصبحت مفتتة إذن والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إذن ازدياد حجم الماء عند التبريد هو الذي جعل الصخرة ترابا من أجل سلامة الحياة فإذا أردنا أن نعرف أسماء الله الحسنى من هذا المنح من هذا الطريق طريق رائع جدا وواسع جدا وفي متناول كل منكم أي واحد منكم بإمكانه من كأس الماء إلى رغيف الخبز إلى أعضائه وأجهزته وخلاياه وأنسجته عليه أن يعرف أن اسم الله السلام واضح في خلقه يعني ربنا عز وجل قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كله متقن الإنسان قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هجرة الطيور من أجل سلامتها تقطع الطيور سبعة عشر ألف كيلومتر تطير الطيور بعض أنواع الطيور ستة وثمانين ساعة بلا توقف هل في الأرض كلها طائرة بإمكانها أن تطير 86 ساعة من دون تزود في الوقود ومنطل أعطى كل شيء خلقه ثم هده نعم يعني ذكرت بعض الأمثلة بعضها من خلق الإنسان بعضها من خلق النبات بعضها من خلق الحيوان السمكة زودها الله بجهاز تعرف أين هي من سطح الماء إذا مسكت السمكة تلاقي بسلسة أعلى خط تحت الحراشة هذا خط مفرغ من الهواء هي في أعماق البحر كلما هبطت نحو الأسفل ازداد الضغط على هذا الخط وهذا جهاز ضغطي الضغط في كل الغواصات كل سمكة جهزها الله بجهاز ضغط تعرف أين هي من سطح الماء كل ما نزلت تعرف من أجل سلامتها انظر إلى كل الحيوانات الأهلية التي يعني هي من حولنا ترى أن سلامتها عجيبة هذا كله من اسمي السلام إذا إما أنه سلمت ذاته من العيب وسلمت صفاته من النقص وسلمت أفعاله من الشر أو أنه ذو سلامة لخلقه فليس في الوجود كله سلامة إلا وهي معزوة إليه أو سلم المؤمنون من عذابه أو هو ذو سلامة على أوليائه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلمت ذاته وسلم خلقه من كل أذى وكل ضراطه العلماء قالوا إن سلمت ذاته من العيوب والآفات فهذا الاسم من صفات التنزي وإن سلم سلم على أوليائه فهذا من أسماء الذات فإن أعطى السلامة للمؤمنين فهذا من صفات الأفعال إما من صفات التنزيه وإما من صفات الذات وإما من صفات الأفعال من معاني هذا الاسم أن ذكر الله عز وجل يورس الأمن والطمأنينة والسلامة والدليل ألا بذكر الله تطمئن القلوب في بالقلب وحش، في بالقلب خوف في بالقلب قلق لا يسكن هذا القلق ولا يسكن هذه الوحش ولا يؤنسه إلا بذكر الله وأنا أقول لكم هذه الكلمة ابحثوا عن كل شيء ليس في الأرض كلها شيء يمنحكم سعادة إلا أن تذكروا الله إن القلوب لتصدأ صدأ الحديد قيل وما جلاؤها قال ذكر الله وثلاوة القرآن إذن من أسماء الله السلام أنك إذا ذكرته شعرت بالسلام أنك إذا ذكرته زال عنك الخوف أنك إذا ذكرته زالت عنك الوحشة أنك إذا ذكرته أنست به أنك إذا ذكرته اطمأمنت شوفوا البعدون عن الله عز وجل الخوف يأكل قلوبهم يختل توازنهم يعني ينسحقون لأنهم أشرقوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا فألقى الله في قلبهم الرعب أما علامة المؤمن أنه مطمئن إذا من أسماء الله السلام إذا ذكرته يمنحك السلام إذا ذكرته يمنحك الاطمئنان إذا ذكرته تشعر بالقرب منه إذا ذكرته تشعر أنك أنه يدافع عنك وأنك في رعايته وفي حفظه وفي تأييده وفي توفيقه وفي رعايته يدافع عنك من معاني اسم السلام أنك إذا اتصلت بالله عز وجل إذا اتصلت بالله طهرت نفسك من العيوب عم بدخل بمعاني دقيقة أول معنى ذاته جل جلاله تنزهت عن كل عيب وصفاته تنزهت عن كل نقص وأفعاله تنزهت عن كل شر أي شر هذا؟ الشر المطلق أما الشر الهادف هذا علاج العلاج مر دائما من المعاني الأخرى أنه ذو سلامة يعني يمنح السلامة لعباده إما في خلقهم كما تحدثنا قبل قليل وإما في نفوسهم ذكر الله يورس الأمن والطمأنينة والسلامة الآن الاتصال بالله ينق النفس من عيوبها من البخل من الشح من الحقد من الضغينة من الحسد من الكبر هذه الصفات الزميمة التي يشقى بها الإنسان إذا اتصلت بالله عز وجل تتنزه عنها إذن هو ذو سلام في جسمك أعطاك أعضاء وأجهزة وأعطاك خلايا وأنسجة ودقة بالغة في جهازك العظمي والعضلي والعصبي والدوران والشرايين والأوردة وإذا كنت خائفا وذكرته بس في قلبك السلام فإذا اتصلت به طهرك من كل العيوب والنقائص جعلك طاهرا النفس من اسمائه السلام شيء آخر الله سبحانه وتعالى يهدي عباده سبل السلام لكن إنسان له بيت ممكن يكون بيته في خصام في شحناء في بغضاء في طلاق في أحيان ضرب طعماها أتلة لزوجته طيب هذا البيت في شقاق في ضغينة في حقد في مشاجرة في نفور إذا اتبعت القرآن الكريم يهديك الله سبل السلام في بيتك. البيت وديع في طمأنينة في راحة نفسية في مودة في مؤاثرة في محبة لأنك اتبعت ما جاء به النبي إذا دخلت إلى بيتك فسلم على أهلك سلم عليهم السلام عليكم راح الشيطان الشيطان كما قلت لكم سابقا يدخل بيتا فإذا دخل صاحب البيت ولم يسلم قال لإخوانه أدركنا المبيت هون نامين طول للمشاكل فإذا جلس إلى الطعام ولم يسموا قال أدركنا العشاء أما العشاء كمان فإذا دخل صاحب البيت فلم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أدركنا المبيت والعشاء تنتين سوا نايم آكل بهالبيت كل خنايا فيهديهم سبل السلام قال اختار المرأة الصالحة فلما اخترتها لأنها صالحة سعدت بها وأسعدتها فإذا آثرت الجمال على الصلاح شقيتك وشقيت بها آثرت طبعا الجمال وحده أنا الجمال مطلوب بس وحده آثرتك على صلاحها أو على دينها طيب بعملك إذا أنت تعاملت بالربا وصار في عليك ديون ضخمة وصار في مشكلات وقف البيع فجأة عليك سندات فلست لو أنك تبعت السنة النبوية وأمر الله عز وجل لما وقعت في مشكلة دخلك إذا في تجارتك يهديك سبل السلام في زواجك يهديك سبل السلام في علاقاتك بجيرانك يهديك سبل السلام هذا معنى السلام أنت إذا طبقت القرآن الكريم أوصلك في كل موضوع وفي كل حقل وفي كل جانب إلى السلام والله يدعو إلى دار السلام هي الجنة يعني السلام مريح جدا عايش بطمأنينة عايش براحة تحس أن الله خالق الكون معك لا يتخلى عنك لا يسلمك إلى عدو. يدافع عنك يحفظك يؤيدك ينصرك لكن دافع الثمن أنت وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي، وعذرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا إذا من معاني السلام أن ذكر الله يورث الأمن والسلام من معاني السلام أن الاتصال بالله عز وجل يكسب السلامة منا العيوب والنقائص والأدران والحماقات والحقد والحسد والضغينة والعلو في الأرض والكبر هذه الصفات الزميمة البهلكة إذا اتصلت بالله عز وجل نقاك منها من معاني السلام إذا طبقت شرعه يهديك سبل السلام كقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني إذا طبقت الشرع يعطيك السلامة في الدنيا وإذا أقبلت على الله يعطيك سلامة النفس وإذا أطعته في كل مناحي حياتك يعطيك سلامة الآخرة فلما ربنا قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلامة يا صاحب شخص شرير للشاركو بيدمر لك حياتك بيتزوج إنسان امرأة شريرة حدثني أخ قال لي رآها في الملهى فأعجبته تزوجها بعد أن تزوجها نشب خلاف بينه وبينها ليست منضبطة فأنت ما أخذت أنت من أين تزوجتها ليست ف ذهبت إلى بيت أهلها استرضاها فلما استرضاها أبت إلا أن تسجل عليه مبلغ مئة ألف ليرة لترجع إليه رجعت إليه شكلا وأقامت عليه دعوة واتفقت مع المبلغ أخذت التبليغ ولم تبليغه إياه ومضت مدة الدعوة وأصبح الحكم قطعياً فجاءوا لي... ليساق إلى السجن بتهمة التخلف عن دفع المهر المقدم هذه القضاء فلما علم ذلك قتلها وقتل أمها وأختها ثلاث قتل بليل وحدة وسلم نفسه إلى الشرطة وحكم عشرين أو أكثر لا وقتل نفسه هذه القصة وقتل نفسه إصاباته لبتك وقاتلة أخذوا للمستشفى ونجوا من الموت لتلاته الأم وبنتها وأختها هو أصبحت تحت الطاق السرى ماذا؟ مو سلام إذن؟ تزوج امرأة عجبته من مكان ساقط فدمرته قصة واقعة في دمشق قبل يعني أعتقد ستة أشهر وقعت هذه القصة ماذا واحد ماشي مع الله عز وجل في في في في يعني الله عز وجل يبارك له في زواجه وفي عمله وفي رزقه وفي صحته وفي أولاده يهديهم سبل السلام إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى فمن, فمن اتبعه هدايا فلا يضل ولا يشقى يعني يجب أن تعرف أن السلامة كلها أن تكون مع الله السلامة كلها أن تكون وفق أمر الله السلامة كلها في معرفة الله السلامة كلها في عبادته السلامة كلها في فهم كتابه السلامة كلها في تنفيذ جرعه السلامة كلها في الالتزام بما أمر الآن وردت كلمة السلام في القرآن بمعنى آخر قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ما هي دار السلام؟ الجنة ما فيها نغص ولا فيها حسد ولا فيها مرض ولا فيها قلق ولا فيها خوف ولا فيها منازعة ولا فيها حروب ولا فيها شيء والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم الذين أحسنوا الحسن والزيادة في دار السلام في معنى آخر في كمان السلام ورد في آية أخرى. قال وإن كان فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين إن الله سبحانه وتعالى يخبرك عن سلامة هؤلاء إلا أن نحن في في صحة جيدة وفي سعادة كبرى أصحاب اليمين في سلام هم في الجنة ورد أيضا وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا قال بعض العلماء اسمه سفيان ابن عيينة أوحش ما يكون العبد في ثلاثة مواطن أوحش ما يكون العبد في ثلاثة مواطن يوم أولد قاعد بالرحم كنكن دفيان مبسوط مرتاح من العي ما عنده ولا مشكلة طلع للدنيا طبعا وانتقل من مكان ضيق لمكان واسع لكن حتى يقلق خارج الدنيا بيبكي رأسا يبكي أوحث ما يكون العبد فيه في ثلاثة في مواقف يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يوم يموت يدع كل شيء ألف زوجته أولاده بيته غرفة نومه مكتبته مركبته محله التجاري عنده كل ثلاثة سهرة إله هيك أصدقاء أصحاب إله رغباته عنده أهواء ميوله مكتبته مرتب وضعه دفيان ممكن كان مع أولاده توقف قلبه شرف على باب صغير شو باب صغير خروج بلا عودة خروج بلا عودة آخر مرة هو زين البيت رتب البيت عمل لحاله هيك غرفة خاصة هيئ نفسه عنده مكتب خاصة مستأحدة فيه حاجاته الشخصية بعض الهدايا جايبة أشياء بيتمنوا أهلوا يستحووا هالدرج ما بيخليون بحياتهم بس سلم الأمانة بيستحووا هالدرج بياخذوا هالسيارة وبيفتحوا المحل بيرتبوا ببيعوا باشتروه يعني هيك ترتيب فلذلك ويوم يموتوا ويوم يبعث سحية قالت يا رسول الله أعرف بعضنا بعضا يوم القيامة قال نعم يا أم المؤمنين إلا في ثلاثة مواطن عند الصراط وعند الحشر وإذا الصحف نشرت يعني تقع عين الأم على ابنها تقول له يا ولدي ألم, أكن لك ألم أجعل لك بطني وعاءا وصدري ثقاءا وحجري وطاءا هل من حسنة يعود علي خيرها يقول آه يا أمه إنني أشكو مما أنت منه تشكين هذا وسلام مسيء نيحيا وسلام عليه يوم ولده أفعب يوم ويوم يموت ويوم يبعة سحية هذا والله انتقال من بيت لبيت أمر صعب ألف جيرانه ألف إخوانه وأحبابه ألف مرتب مهياء كله مرتب يعني غير من بيت لبيت آخر شيء صعب فلذلك وسلام عليه يوم أولده ويوم يموت ويوم يبعة سحية الآن ورد كلمة سلام بالقرآن بمعنى آخر قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة واحد قال شاف سيدنا علي بالمنام وقال له سلاما سلامة فرحان طاير عقله فعم يحكي المنام ثاني يوم قال له ما أنت جاهل معناه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة شو معنى سلامة في أشخاص الله يصلحهم صالحون إذا كان خطاب شخص سلام. سلام العلماء قال معنى سلام تكلموا كلاما لا عيب فيه لا خطأ فيه لا جهل فيه لا قسوة فيه لا تطاول فيه لا إهانة فيه رصيف رقيق ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك لا في غلط ولا في جهل ولا في مبالغة ولا في كذب ولا في تدليل ولا في احتيال ولا في غش ولا في معاني بطنة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ما معنى قالوا سلام قالوا كلاما سليما من كل عيب من كل خطأ من كل جهل من كل قسوة من كل تطاول من كل عدوان من كل إهانة هكذا هذا معنى سلامة أيها الإخوة واجب المؤمن بالنسبة لهذا الاسم. المؤمن الحق من سلم من المخالفات سرا وعلانا الآن واجباتنا هذا الاسم علاقتنا فيه المؤمن الحق من سلم من المخالفات سرا وعلانية وبرئ من العيوب ظاهرا وباطنا ماذا قال الله عز وجل وذروا ظاهر الاسم وباطنه ومن كان سليما من الذنوب بريئا من العيوب هي علاقتنا باسم السلام ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم القلب البريء من الشك والشرك ما في عنده شك زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعثوا الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسرين أو صح قولي فالخسار عليكم يعني إن شاء الله غلطاني هذا ليس إيمانا هذا إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا فالسليم من برئ قلبه من الشك والشرك ومن النفاق والشقاق والرياء والمداهنة ومن سلمت نفسه من الشهوات وسلم عقله من الشبهات لا في عنده شبهات في عقله ولا في شهوات في نفسه وسلم من الشك والشرك ومن النفاق والشقاق والرياء والمذاهنة الآن هذا واجب المؤمن من حيث اسم السلام أما ما حقه على الله بعد بقى النقطة هذه النقطة بالدرس أنت آمنت فكرت في الكون تعرفت له استقمت على أمره حضرت مجالس علم، ضبطت شهواتك ضبطت جوارحك غضيت بصرك عن محارم الله نزهت أذنك عن سماع الغناء ما اختلطت مع النساء الأجنبيات يعني كنت ملتذن ما خالفت الشرع ما لك عند الله اسمعوا ما قال العلماء في هذا الموضوع قال أي عبد طبق أمر الله عز وجل وأقبل عليه فحق على الله أي يسلمه من ماذا قال أي يسلمه في الدنيا من المؤذيات أن يسلمه في الدنيا من المؤذيات وأن ينيله ما فيها من الخيرات إلاك عند الله حب. في مصائب خطيرة جدا مصائب للعظم أنت مؤمن المؤمن حساس ربنا عز وجل بعلاج لطيف بينك وبينه بنبهد أما في عذاب مهين في عذاب أليم في عذاب عظيم في فقر يكاد يكون كفرا في شقاق في خيانة زوجية في قتل فالمؤمن حينما يستقيم على أمر الله يسلمه من المؤذيات وينيله من الخيرات في خيرات الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة زوجته صالحة، أولاده أبرار، إسقه في بلده، سمعته طيبة، نظيف، أخلاق عالية، محمود السيرة، محبوب، هاي من من ثمرات الاستقامة. يعني الله عز وجل اسمه السلام يسلمك من المؤذيات ويمنحك الخيرات. هذه سلامة الدنيا، ثم سلامة الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عثمة أمرنا. قال سلامة الدين في ثلاث مقامات في مقام الشريعة ومقام الطريقة ومقام الحقيقة في مقام الشريعة يسلم عقلك من البدع والشبهات ويسلم قلبك من الهوى والشهوات عقلك ما في بدع ما في أغلاظ كبيرة ما في عقيدة زائدة ما في عقيدة فاسدة يسلم عقلك من البدع والشبهات ويسلم نفسك من الشهوات ومن الهوى وأما في مقام الطريقة فعقله أمير على شهوته وعلى غضبه وليس أثيراً لهما عقله هو الأمير ينقاد هواه لعقله ولا ينقاد عقله لهوا هذا سلامة في مقام الطريقة وأما سلامتك في مقام الحقيقة فلا تلتفت إلا إلى الله هي السلام الذي لذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال بعض العلماء كيف يسلم الناس من لسانه ويده وهو لم يسلم من نفسه هو أثير نفسه أثير شهواته هذا الدرس لم ينتهي إن شاء الله في درس قادم نتابع الحديث عن اسم السلام والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين